ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار كذابو ال فرعون والذين من قبلهم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 قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ தூ கா رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ பல்லு ஐருனஸ்ரீமய في ذلك لعبره لاؤل الاوصار زنينا للناس حب الشهوات من النساء البنين والقنطير المقتر وَالْقَنَاطِيرِ الْمَنْقُورَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبَئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ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 اللهم اصير بالعباد